لا إله إ ل اله ا ل وحده ل الا شريك شيء قدير الملك كل له له وله الحمد على هل لا وهو إله إ الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير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 ل و س و ع ه النابلسي للعلوم ه ه ل ك الاسلاميه ه ك ء ق د ي إلا الله و ح د ه ل ا شريك ل ه له, له ا ل م ل ك و ل ه ا ل ح م د و ه و ع ل ى ك ل شيء ق د ي ر